ولا ت م ن تستكثر ولربك ت ص ب ر ف إ ذ ا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ل ذره ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا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 إ ليستيقن ا فتنة ل ل ذ ن كفروا ل ي ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب